شود آباد انتخاب می‌کنم. من خودم انتخاب می‌کنم. من خودم انتخاب می‌کنم. من خودم انتخاب يعني هو بمنتهى الفكساتين كومبليمنت ويمنع عمل حدا بيسموها ميمبرين التايب كومPLEX ميمبرين <مبريل> التايب كومPLEX اللي هو عارفين يكون مكون من عن من اول 6-3-6 سبع فكان الميمبرين التايب كومPLEX بيكون اللي هو قمر من انتريتا اللي هو مشان 6-9 ستة في عندنا حاجة اسمها قمر الميمبرين التايب كومPLEX <كوملكس> ميمبرين <أتاك كوملكس> <مبريل> يعني ميمبرين التايب يعني يهجم يعني مركب بيكون من كومبلمنت C 5 و C من كومبلمنت رقم 5 لكومبلمنت رقم 9 وفلا نعم آه من أول خالص هو أنواع complement كذا كذا كومبلمنت protein من أول C ثلاثة الأول C تسعة من أول C خمسة لتسعة بل بيعملوا مع بعض هم هم الأربعة الخمسة بيعملوا مع بعض ال الكومبليكس ده بيزرع بيعمل زي فوز السيلينوبرين بيعمل فتحات السيلينوبرين فمنها بيكسر ال ال الانترجريتات السيلينوبرين والخلية بتفوت. السيلينوبرين أتى كومبليكس يوظفه. فالقلب على تأثير الكومبليمنت أو بيامي البكتيريا من تأثير الكومبليمنت حالة ثانية إنها الفور من ناس تأثير الأنتي ماكوب أو أنت لو تأثير تاني، ال LPS هو anti-inflammatory. sorry anti-inflammatory. بيحافظ ال inflammatory reaction. بيحافظ ال inflammatory reaction. حافظ عن طريق بيعمل استنباتion ده عن طريق فيه. بيقولي عن طريق ده <ترجمة> اتراكشن للبولي اللي هي باختصار نيتروفيلز بي من بولي مورف نيوكلير ام بي ام بي كابيتال كابيتال كابيتال اللي هي بولي اللي هي عبارة عن نيتروفيلز <تصفح solicit> هندرس حاجة بيسموها البالانس فاكتورز، التي تساعد على ضرورة مركبانية وتدخل تأثيرها الضار. بالانس فاكتورز. يا إما تأثير مباشر يا إما البالانس فاكتورز حاجات يعني بتساعد الخلية أنها توصل لتأثيرها الضار يا هي نفسها بتعمل دايرد تأثير. Yeah. شايفينه ولا مش شايفين بس ما أنا هقول هقرأ المغتوب إيه فلنسبة برينة سباكتوس أول حاجة للنسبة لي البرينة على وعلى فكرة المجنوبية الأورجوناسي ستشترك في البرينة سباكتوس يعني مش شرط ما هم, هم واحد ولكن منهم ما يشترك من لسبة البكتوريا منهم ما يشترك في نفس البرينة سباكتوس بالنسبه للويرولانس فاکتورز او عارفين البكتيريا مش بس الحاجات الإيكولوجي هنيجي نقسمها على حسب ال differences types دول هنرجع نقسمهم على حسب الأقسام اللي عقب اللي هي سب مجموعه groups تبقى المجموعات دي تبقى على حسب كمية the valence factors اللي بقوها شكلها إيه وتاثيرها على ال groups يبقى مش بنقسمها على حسب تقسيمها structure دهون هي تأسيمة تأسيمة بصر جنسي على البوس اهفكت على البوس وطبعاً هي متقبلة السراب شوي. فأول ما نجوع نأخذ كذا أو has virulence factor او virulence factor ليها حاجه بيسموها الفيبرين او البيلور او الCFA اللي هو باخدوا هدايقا انت اهم حاجه في نظام عندي في بي او البيلور ماشي هو حتت عايزه اقولها اه الvirulence factors اللي هي العوامل الضاره بتاعت البكتيريا مش كلها منتجات البكتيريا الخاصه بيها ناشئ في البكتيريا كمصدر جيني تماما وهي من داخل البكتيريا زي البلازميد وزي البكتريوفاج والفيروس اللي بيعمل انفكشن للبكتيريا هذا البلازميد بينتج عوامل بتساعد في جراثيم البكتيريا منها الفيم يبقى البلازميد اللي عايش جوه البكتيريا بينتج اشياء بتساعد في جراثيم البكتيريا والبكتيريا لها فيها في بلازمت. بلازمت دي او دي بلازميد بيسموها بلازميد انكودد بلازميد انكودد يعني جين موجودة في دي ان ايه ستراكشر بتاعت البكتيريا لازم دي ان في حاجات تانيه البكتيريو لما يعمل انفيكشن لبعض السيلو تايبس هنتكلم عنها اللي هي المجموعه الجايه اللي هي شيغا توكسين بروديوسنج ايكولاي دي هنقول ان البكتيريو هو اللي بيديها شيغا توكسين يبقى إذن هو الحاجات اللي عايشة دول البكتيريا دي عايشين كوان مع بعض ولكن ما بيسلقوها بسلحة طيب الفامري أو البنور اللي هي لها اسم جاني بوتين داعه ويصمونها الوطر ناعي سلطا زي اللي يعني قالت دي عبر عن فلاميتوس روجيكشنز زي الشعر فلاميتوس روجيكشنز عن بكتيريا سيروس lamenta spores projections on حد لكن هي بتساعد في انها بتعمل مع بهدف التأثير الضار اللي هي ما يسمى بكتيريا توكسنس. كتيريا توكسنس. كتيريا توكسنس وهن أسام يعني بيستحمل درجات الحرارة العالية، يستحمل الجليان دي درجة سرية ربع ساعة. هاي الضبايل ولا بتاعنا كده أساس لي في ده بس الحرارة العالية. وعالفين الاثنين مش موجودين في نفس الوقت. يعني الفرز الاثنين ما بيبقاش في نفس الوقت واحد يفرز بالفترة تانية يفرز بالفترة تانية بيكملوا بعض يعني. فعندنا بالنسبة لي اللي يستفيد ستيبول عند هذه الاساتك دي طبعا كتير في فرانس الايكولايس كتير اللي بيعمل السيرفنس الاساتك دي طيب في حاجه ان الانتيرو اللي هي طبعاً انت با انتيرو باكتريسي الايكولاي الايكولاي المفروض ان هي اكسترا سيلر مايكرو اورجانيزم باكتيريا المستناله اللي بنتكلم عنها وهو عام لكي نسمى بلنها إنتراسيللل بشوى الخليل ولكن نيجي نتكلم عنها قدام شوائية ان الإيبولاي في بعض الأحيان بيحصل لها اندوسايتوزيز باي بسال اندوسايتوزيز في حاجة اسمها اندوسايتوزيز يعني معناها ان ان الخليل ان الخليل يطلب عن وبيتوسايتوزيز لأنها معناها في مرأة الوضع أحد وسائل الإنتوسايتوزيز اللي هو ما يسمى بالفيتوسايتوزيز اللي هي بتعمل البرجيكشنز اللي بتأكد حواته وعفين الفيكوسون زي ما شرحنا في المناعة في عمل الفيكوسون دي تلتطور تبع الإنتوسايتوزيز الفيكوسون يلتطور كبير شوية لو هو حاجة أظهر شوية وأظهرنا منه أنها تنفض المية بيولوجي، بيولوجي، بيولوجي، البيولوجي، بيولوجي. بيولوجي هو هو على أنها عين رياضية، رياضية. رياضية. حواليها، مفتاحه طبعاً مع حاجات زي ما بس مش غرضها أنها دايماً تأخذ ما يسمى يعني أنها مش تأخذ في حي هي غرضها أنها تشقق. هتبي نشوف الطاولة هي حواليها. كثيره قوي على النواصي اللي حواليها منه حاجات فمنظرنا يبقى ال ده اللي هو البكتيريا اللي هي ممكن تخش ممكن تخش هو الخاريه ولكن النون سبيس لان الفيبوسيتوسيس سيتوكسيك فيبوسيتوسيس ناتج لأن هذه الفيبوسايت تعرفت على الميكروب عن طريق الريسبتورز بتاعتها فعملت ستيميوليشن للفيبوسيتوس لما الفايرموسايتوس <تصفيق> النانس بس هي بتشفط اللي حواليها في الرأس عليها على مه خلايا خلايا من اللي مهما ما وش في مزري ما وش في فهي بالفايرموسايتوس هي بتاكل كل اللي حواليها فبالصدفة بتخش منهم ممار إذا هي غمضة تخش جوا الخلية وبستخدم الخلايا اللي اندستنسيرتها عشان تكمل بتسرح كاستنس بس هو مجرد ممار ممار مهمة يعني ايه ال دي هي لما في القصج نسف تاعها هي موجودة في الوليكورن في في الوليكورن أليس الوليكورن أليس لسه لا تستطيع في كل بيأتش بتاعتها الهيليستيك بيأتش لا تستطيع في البراضة الجسر الأنزامي فعشان كده هي ممكن تقدر نتعج очку del relato وازاي هنتحمس اعالي فالايكو اللي اتاكد توصل ل 10 و 9 10 اللي بيؤدي إلى المينيشن برودكشن هي اول حاجه انها تعمل مع الخلايا فبنضمه في اثنين كتيبورس او اثنين ساميين قوام. دي المقادير يعني سبب غير نظام في نتيجة قاعدة الفاشن. وده لازم نحسنه ثالث. أنا بس رشة. نتيجة الثانية نتيجة حيابوفولينيا. يعني ناقص في المحتوى البلاط ده قوة جسم. ممكن يبقى لها عتازة سبب. يعني ما لها ناقص كمية ناقص كمية في نتيجة هم في نتيجة مهراج. طبها اللي هو ال بي اس ال بي اس توكسينيا بشكل يعني بيبقى بكتيريا توكسينيا سواء انت توكسين سواء تاثير التاثير ال بي اس ال مش بيعمل مشابه فهو بيعمل استابيليشن قلنا دي استابيليشن البقعة، درمي بيلتي. بقعة يعني معناتها بيجاود نوم من الشريحة من الجوع. ده هو عن عبارة عن فيلمات لويد. لويد ماليان البروتينيشن سمترين وما ياب فيليكوسايتز. فما التأثير اللي الأستمك في الجسم كله؟ يبعتاجد وايد اسبريد انكليس البقعة والبيلتي كل البلاط طالع منها لويد. طالع منها لويد البروتين. ده يعمل إيه؟ هاي فيلينج هي انتيك شوك بس بالنسبه لان تاثير لان سببه مش هيموريدج نسبه لان سببه من حالة سيبس بكتيريا عشان كده سميناها سبتك شوك تمام نشرح تاني نقول ال بي اس اللي موجود ده لان ممكن تخش ممكن تقف على انها انتركس فيز وتوصل في الدست بس تقف على كده تعمل طيريه وخلاص حتى مش صغير طيريه وحتى مش كبير إن طريق تزييس ممكن توصل على إنها لايت ضعيفة بس واممكن توصل لأنها تعمل حالة مستمر تزييس تستفيد ده ناتج عن إيه ناتج لو إن البكتيريا تقدر إنها تعدل هذه الانتيجيا سالزو توصل للجزء المكون من منها البناء في بعضين أو إن هي خلاص هذه الانتيجيا سالزو تطلعها وبسيطها للنفس الكلام طيب، إنه موسيقى خطيق نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فهي بتعمل uh, تأثير إنه تأثير بتاعه في الضباستري ويؤدي إلى سردك شوك وعرفنا سردك شوك وتحصل الجوزة السامّة اللي <تصفيق> هو شيجا توكسين <تصفيق> بروديسين إيكولاي، وشيجا توكسين أخر دوّر أو إغذىت باي بسلفيش اللي هو فيروس دي هو مساقطين قلة وساقطين عربي يعني وفرانا حد قريب لي طبقان بدل طبق <تصفيق> وموصلت شوي كده يعني طبقان بدل طبق بدل طبق بتقولي طبقان طبقان حلوة يا سيدات. بعدنا بس أنتي أنتي هلفشنا شوية بقى. هلفشنا شوية نرجع علم تاني الممل. أنتي لأن إفيسين إيكو اللوكس يموضع على ال الكروموسوم ومسؤولة عن التأكيد بس إن شكو هذا شيء واحد. دارج ان الايكو شوفوا من سبحان الله العظيم الايكو نفسها بتفرز بروتين اسمه تي تي ده الريسبتور بتاع الانتيرنال تمام فهي بتعديه من التايجريتيك سيستم وتدخله جوه الخليه ويطلع له على عصد. السطح عشان على الخليه يعني هي عايله هي أحد الترددات اللي, اللي, اللي هي حلا بسموها تمام اللي هي بتصيب على حاسة المشاعر وحلا كمان حلا تانية إنه هو بروتين اسمه تاب لبديه ملخص معه يعني ملخص معه كده شو خالص ده هو رسيكتور لايبلونج تستخدم رسيكتور عشان يستخدم البروتينات على الكائنات الحية في الجسم الكثير من السستة تطلع أنت، تطلع على سطح الخلية المزمنة، يخرج بواص على سطح الخلية. على طول. كيف حالك في أنستو بذاتك؟ ماشي لو دي ثرابة عينك وشو ما جبت خلاص ستة في الدنيا؟ آمد تاتش مين مال هي مدرجشة بالمايكرو بالضوء وهي طبعاً لقصة المايكرو بالضوء هتعمل الضيرين لأن المايكرو بالضوء ينقص النخولان ابصوبش من لو هي قلبت الابصوبش إذا بتبطيرين الأساس اللي نفيس الميكرو بالضوء دي من هطلع كذا هذا هطلع طيف فرش اللي هو عبارة عن التيوب الضاره بتاعت البكتيريا دي للطرف الآخر الاخر اللي هو البوست سيل ومنها الحاجات الضاره بتاعت البكتيريا اللي بتفرزها على خلايا الضرس بيسموها ليتهلايز بوتكس قلنا شو بقى ايه قلنا بس ان هو مسمى وبتدرس حاله هناك بتساعده في الفيرم اتاتش عشان بنقول اداتش الفيرم اتاتشمنت اسمه الانتمنت بروتين اسمه انتمنت والانتمنت ده هي كمان بتنتج أسهل والمعلومة دي تقولها نقولها بعد كده عايزين تفهمها في السبلا الموار. اللي هي بتفرز البروتين وتفرز مستوكيات. لإنه كل بروتين ما بدو هي عشان تربط مع الخلية محتاجة حاجة من على الصفحه وحاجة من صح؟ في الصفحه صحيح؟ هي حاجة من على الصفحه ورئن. ده هي عشان تربط ده هرائع نحكة كامل. اللي هو اللي يقطع في الصفحه. اللي هو اللي ما يسمى دكتور تي إيه هي نفسها بتنتج يعني هي بتنتج البروتين بتاعها بتنتج السيتو كيت اللي بيجي عن طريق انها بتعزز كيرز مع دي نشوف الموقع فيس المستخلص السنوللا هنلاقي لها غرض بس كده تمام عملية ايه اتاتش اند كلها على كده اسمها اتاتش اند فيزنج پروژه ولدت ده في الأوعد المموية وده بيأنجل المصدر لتصفى أو هنوقف لحد كده في الايكو هنأخذنا منها نوعين اللي هو النوع الانتيرو توكسوجينيك والانتيرو خدنا منها النوع الثاني اللي هو ايشيجا توكسين بروديوسنج ونخش على طول في السلمونيلا نخلها بسرعه خیلی سنقول أول سلمونيلا ألفين كثير سيروطائب لن تخدموا السؤال خالص سلمونيلا تحتها الهيئيز المين اللي هم الحلدا والبوري اللي احنا معروفين اللي هم حوالي خمسين اللي هم تفترش سيروطائب اللي من الألفين وكتير هم بس الخمسين وشوالي هل هل نسلم من ها را ای